اسمع مني نمثل وكلام اسمع مني عن الأحلام بعد ما تسمع عوزك تحلم تحلم صاحي ولما تنام واعمل جهدك اتعب حقق كل أحلامك بلا أوهام ربك خلق الدنيا بحالها كل ما فيها في ست أيام على قدك خلي الحلم ما لهش حدود هو حلمك بس يشدك يبعدك عن كل وجود في اللي بيرضى بالوجود ويعيش ولا بيهمه الامر صغير. لا أنا ما تحلم. انت اصلي مش هقدر مسك في حالي ما عنديش صدر لو هتحاول مرة تجرب احلامك هتشوفها العين احلم صحي فكرة جديدة ليه ما يقولك نحو <تصفيق> <تصفيق> لو حد كان قالك من مئة سنة او حتى محين في جي اسمه الضيارة وزي العسطورة بكنحين ويسافر بك وانت وعندك فيها قاعدين قالوا الناس مجدور ردوا قال لأ انتو العقلين <تصفيق> الحقيقة هو العائل الافكار هي المجانين اللي عملها يفرق ايه عنك عن السمعين كان واحد زيك يعني مالوش اربع رجلين او عين واحدة في وسط الناه وقنفق راسه فيها قاعدين فرق واحد مخه ما مكانش بخين في اللي بيحلم يلعب Käy